نذكركم بشر عبد اخينا محمد عبد الوهاب مطاوع بنشهر هذا العبد الرجل جوز و أ و ج ب و قبل و قال خلاص حماه اللو زوجني و هو ق ا ل ل ه قبلت و خصه ا ل ق نحن بس نخبركم أ ن ك م يعني تباركون ل أ خ ي ن ا عبد ن ك ا ح ه على س ل ر ه النبي محمد صلى الله عليه و سلم و ن ذ ا و له ب دعاء النبي محمد صلى الله عليه و سلم بارك الله لكما و بارك عليكما و جمع منكما فكروا ارفع ايدك محمد جزبوك بس و ا م ح م د ع ب د ا لله و اخواننا ه ا ب مطرع في م س ج د ن ا و ر ب سبحانه ن ا و ت ع ا ل ى يسر له عقد نكاحي امس في مدينه ة السادات السادات يعني اللي هي يكون قريبا العالمين اللي هيبقى الذي ي الشعم بعد لان احنا بعد ان للبناء ان محب صباح حافظ الفرح بقى رب شاء الله شاء الله كده وهو ده قد م و ه ف ر ح انما هو راجل عارف خلاص ايه ه عقد ونعقد ر ح حماه ابرامه مع وقرصة و القصة ن ه هذا وصلى الله عبدالله آله ى وصلى للمساء وعلى محمد و